Walla poti zaijien, s-seme, eddunja bima sobi, haa, waja, haa, haa, haa, haa, haa, haa, haa, haa, haa, Idea ulkonfihe, sami ulehä, shahi, koo, ahi, ete, foo. Idea ulkonfihe, sami ulehä, shahi, koo, ahi, ete, foo. Te تيه فيها فوج سالهم خزنتها سالهم خزنتها الم ياتيكم نذير قالوا بلا قد جاءنا نذير فكذبنا فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أَنتُمْ إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحق لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة لهم مغفرة وأجر كبير وأسر قولكم أوجهو به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 Femmei, jemmexi mukibben, għala وَجْهِهِ jemmei, jemmei, jemmei, jemmei, jemmei, jemmei, jemmei, jemmei,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 فَسَتَعْلَمُهُنَّ مَنْ هُوَ فِي ظَلَالٍ مُبِينٍ قُلْ أَوَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَا أُكُمْ غَوْرًا قُلْ أَوَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَا أُكُمْ غَوْرًا فَمَيْتِكُمْ بِمَا